بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وتلك حدود الله وَمَن يَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِينَ عَلَى اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا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 واللائي إن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحرن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُ فِي حَيْثُ أَمْنٍ بِمَا آتَاكُمُ Askenuuhun min haif sakinتم min ujidikum ولا tudarruhun litudayquu alayhin وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرْتُمْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا خُدُوعًا سعت مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدر عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ La yeklif Allah nefs an illa ma ata ha. Seyejgar Allah bagda usri yusrar. Ve kaeim min kariyet gette an amri rabbi ha ve فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا